بسم الله الرحمن الرحيم طاّسٍ تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخ نفسك ألا يكون مؤمنين إن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 فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفقون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبِيرُكم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون، لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلافٍ ولا أصلِبَنَّكم أجمعين. قالوا لا غير، إن إلى ربنا مُنقلبون. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسرد عبادي إنكم متبعون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 فأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَطَاوٍ عَظِيمٍ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ 12. <تغرقنا الآخرين> إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم <من> مؤمنين 13. وإن ربك له العزيز الرحيم 14. واتلوا عليه النبأ إبراهيم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 فكب كبو فيهم والغاون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختسمون تَلَّاهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّيْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ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 Takkan Allah nazar yang jelas. Mereka berkata, "Lainlah engkau, Nuh, yang tidak di antara orang-orang yang beriman."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 أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما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 117. ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون 118. وأنهم يقولون ما لا يفعلون